الأستاذة سهير المراغي وقد قرأت حديثا فزعت من فهمه أشد الفزع واضطربت وخافت وارتعدت فرائصها ألا تكون من أهل الجنة وهي خريجة بيت علم ودين خريجة بيت الشيخ مصطفى المراغي الشيخ الأظهر الأسبق رحمه الله ولكنها لم تفهم المراد من الحديث الذي قرأته وهو في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا وفي رواية سبعمائة ألف متماسكون آخذ بعضهم ببعض متماسكون كل واحد واخر إذ تاني لا يدخل آخرهم حتى يدخل أولهم يدخلون مرة واحدة كأنهم على خط مستوي ويدخلون هكذا مرة واحدة لا يتأخر منهم أحد، لا يتأخر منهم أحد. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، الذي فزع هذه السيدة الفاضلة أنها تصورت أن هذه الأمة لا يدخل منها. الجنة إلا سبعون ألفا أو سبعمائة ألف وقالت يا شيخ ابن هذا عدد قليل جدا جدا في الأمة قلت نعم بل هو عدد قليل في قرية واحدة من أي بقعة من بقاع الإسلام قالت إذن فما المراد بهذا الحديث قلت الحديث إنما يتكلم. عن وصف فئة وزمرة تدخل الجنة يتكلم عن وصف هذا الوصف إنما توفر في عدد معين من الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إذا هذا وصف وهذا الوصف توفر في سبعين ألف هذا الوصف إنما يدخل أحدهم الجنة بغير أن يحاسبه الله ولا أن يعذبه يدخلون هكذا قالوا يا رسول الله صفهم لنا آئذن المقصود هنا أن هذا العدد يدخل على وصف معين على صفة معينة وعلى خلق قد تخلقوا به في حياتهم قال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون الصفات الأربع دي توفرت في هذا العدد من الأمة فاستوجب أن يدخلوا النار بغير حساب ولا سابقة عذاب فقام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم رجل من الصحابة فقام إليه آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال سبقك بها عكاشة خلص أغلق الباب حتى لا يقوم أحد من المنافقين ويطلب هذا الطلب فيضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنت منافق فتكون الفتنة حينئذ فهذا العدد الذي فزع تلك المرأة إنما هو متعلق بوصف معين لا أن هذا العدد هو الذي يدخل الجنة دون ما سواه من المسلمين وأنا أطمئنها وأطمئن جميع المسلمين أنهم لا محالة داخلون الجنة فمنهم من يدخل على وصف ومنهم من يدخل مع عدد ومنهم من يكون في أعلى درجات الجنان ومنهم من يكون في أوسط درجات الجنان ومنهم من يكون في أول درجات الجنان هذا العدد ليس مقصودا في الحديث إلا بارتباطه بوصف معين وهم يدخلون على هيئة المتماسكين هكذا بأيديهم والوصف الثاني أن وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ولذلك جاء في حديث آخر من حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر إذن هذه الدفعة الأولى التي تدخل الجنة الدفعة الأولى التي تدخل الجنة من المؤمنين الموحدين وجوههم على صورة القمر ليلة البدر إضاءة ونورا وإشراقا نسال الله تعالى أن نكون منهم جميعا ثم قال والذين يلونهم يعني الدفعة الثانية التي تتلو هذه الدفعة وجوههم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة يبقى الدفعة الأولى على صورة القمر الدفعة الثانية على صورة أعظم كوكب دري يضيء في السماء والذين يلونهم أي الدفعة الثانية التي تأتي بعد الدفعة الأولى إذا هناك دفعات تدخل الجنة دفعات تدخل الجنة فمنهم السابقون ومنهم المتأخرون ومنهم الذي يدخل بغير حساب ولا عذاب ومنهم الذي يدخل بعد أن يحاسب بل ومنهم الذي يدخل الجنة بعد أن يحاسب ويعذب في النار بسبب أفعال قبيحة وكبائر ارتكبها فأراد الله تعالى له وشاء أن يعذب حتى يتطهر من ذنوبه ثم يدخل بعد ذلك الجنة ولذلك جاء في صحيح السنة أن آخر أهل الجنة دخولا هو رجل دخل النار فعذب فيها ثم خرج منها ثم خرج منها ففاحت عليه رائحة الجنة وقف بين الجنة والنار ففاحت له رائحة الجنة وهل الجنة رائحة نعم نعم للجنة رائحة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما هما من أهل النار قوم معهم صياط كأزناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا إذا الجنة لها رائحة تفوح فيشمها المؤمنون أما العصاء المذنبون فضلا عن الكافرين والمرتدين فلا يشمون ريحة الجنة يحرمون من هذا النعيم يحرمون من هذا النعيم ريح ريح الجنة يوجد من مسيرة أربعين عاما كما جاء في حديث بينك وبين الجنة أربعين عاما وتشم ريحة الجنة ريحة عبقة ريحة جياشة تفوح على الأرض فيشمها المؤمنون الموحدون الذين آمنوا بالجنة والنار صنفان من أمتي لم أرهما لم يكونوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام قوم معهم صياط كأزناب البقر يضربون بها الناس الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات هي لبس ملابس لكن جئت أن أقول يا ليتها ما لبست لأن هذه الملابس فضفاضه عفوا هذه الملابس الشفافه قصيره مفتحه من كل جانب قد بدا بدنها ومفاتنها من خلال هذا الثوب فيا ليتها ما لبست ونساء كاسيات عاريات يعني هي كاسية كاسية ثيابا تخالف الشريعة وهي عارية في آن, في آن واحد فهذا الزي لا يغني عنها من الله شيئا مائلات بتمشي تتعصع شمال ويمين مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت أصنمة البخت أي سنام البعير تبص تلاقي المرأة عاملة فيون في كده على شعرها وشعرها ضخم كده كأنها سفينة تمشي بشراع في البحر ينظر إليها الناس هذان الصنفان لا يدخلون الجنة أولا مع الداخلين ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها أي لا يشموا رياحة الجنة ولا يدخلونها أولاً مع الداخلين لأنها معاصي وصاحب المعصية في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة فإن عذبه فلا محالة أنه خارج من النار وداخل الجنة لأنه شهد يوماً أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لابد أن يتطهر من ذنبه وكبيرته التي وقع فيها فالجنة لا رائحة ورائحتها عظيمة جدا يشعر بها ويحبها ويستنقها أهل الإيمان وأهل التوحيد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن الزمرة الأولى التي تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة على ضوء القمر ليلة البدر وعلى صفة القمر في ليلة البدر وليلة التمام والكمال التي يملأ القمر بها الأرض والسماوات نورا وضياء يأتي من بعدهم زمرة أخرى على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ثم يبين النبي عليه السلام أوصاف أهل الجنة فيقول لا يبولون هم لا يتبولون إذن يا أخواني كما قلت في أول درس الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ في الوسط ودار الآخرة ولكل دار أحكامها التي تخصها فلا يمكن أبدا أن نحكم على دار البرزخ من خلال ما نعلمه في حياتنا فضلا أن نحكم على ذلك الغيب الأعظم في الجنة والذي ليس لنا منه إلا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وما أخبرنا به رسوله في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم قال لا يبولون ولا يتغوطون يعني لا بول ولا براز قال ولا يمتخطون من المخاط لا يمتخطون ولا يدفلون الإنسان منهم لا يبصق ولا يدفلون أمشاطهم الذهب الله أكبر أمشاطهم الذهب المشطر اللي بيسرح به من ذهب طب ودهب حلال حرام على الرجال آه ده في دار الدنيا في دار الدنيا وفي دين الإسلام أما في الآخرة ما كان محرما عليك في الدنيا فهو متعة لك في الآخرة بس اصبر انت الذي يلبس الذهب في الدنيا من الرجال يحرم منه في الآخرة اصبر قال أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك العرق بتاعهم الأكل والشرب اللي بيأكلوه في الجنة وبيصابوه بيطلع مسك عرق العرق ده رائحة ليست منتنة كرائحة العرق في الدنيا وإنما يعرقون مسكا فانظر بقى الواحد اللي أماشي في الجنة رحته شكلها إيه آه. قال ومجامرهم الألوة يعني حتى المباخر المبخرة اللي بتحط فيها عود البخور وعود الطيب مجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين يتزوجون من الحور العين ولكل منهم زوجتان من الحور العين الله الله الله طب ما جاءنا ايه فيها تعدد ازواج فتعدد زوجات يعني اقصد اذا ما الذي ينكر على الرجل إذا تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كان تعد الزوجات مأذن فيه شرعا في الدنيا وهو كرامة وتحفة من الله عز وجل في الآخرة لكل منهم زوجتان بل الذي مات في الحرب ضد العدو أي المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله إذا استشهد في المعركة بين الأعداء أو مع الأعداء فإن له من الحور 72 زوجة تحفة وكرمة له خاصة فتصور به تعدل الزوجات إيه؟ يصل حد إيه؟ فشيء عظيم جدا قال وأخلاقهم على خلق رجل واحد على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء تصور الواحد يدخل الجنة طوله أربعين متر. أربعين متر في السماء. وسنه تلاتة وتلاتين. لا يزيد ولا ولا ينقص. يفضل حياته السرمدية الأمدية في الجنة طوله أربعين متر. ستونة ذراعا. على صورة آدم عليه السلام. وهو بهذه الأوصاف. هذه الزوجة من الحور العين يرى أو يرى زوجها مخ خساقها من دون العظم واللحم والثياب لأن الزوجة من الحر العين تلبس سبعين حلة ومع هذا يرى الرجل أي الزوج مخ خساقها أي من بعد عظمها, من بعد عظمها وثيابها ولحمها من فرط صفائها من فرط صفائها كما يرى الواحد من الشراب الأحمر في الكأس الأبيض قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض يعني قد نزع الله تعالى الغل والحسد والبغضاء والشحناء من قلوبهم إخوانا على صور المتقابلين قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية يلهمون التسبيح كما نلهم نحن الآن النفس الذي نتنفسه نسأل الله سلامتنا لكم ودخول الجنة لنا ولكل مسلم موحد غير مبتدع ولا باغ في دين الله عز وجل أقول قول هذا ويستغفر الله لكم وصلى الله على نبينا محمد